في سبيل الله جردت الحساما والدين الله قصت الكلام في سبيل الله جردت الحساما والدين الله قصت الكلام الشيء واحد مختارة عذبة العمل يتستسق الغمام أنا شعري ناطق عن أمتي يجبر الجرحى ويكسوه التئاما أنا شعري لوحة مكتوبة بيد الإسلام يعطاها انسجاما في سبيل الله جردت الحسام ولدين الله رصات الكلام في سبيل الله جردت الحسام شري واحدة مختارة مختارة عبارة الأنداء تستسقى الضمام أمتي همي لها أنشودة حبها في القلب قد كان لزاما أيها الجيل تعالوا وانهلوا من نمير صار بدرا ياتسما في سبيل الله جرت الحساما، ولدين الله رصت الكلاما. في سبيل الله جرت الحساما، ولدين الله رصت الكلاما. أنا شريحة مخضرة مخضرات، علبة الأنداء تستسلم أماما. واجتهت الخصامة هكذا الشعر لسان صادق يرفع العلم ويجتاح الظلامة في سبيل الله جردت الحسامة ولدين الله رصعت الكلام. في سبيل الله جردت الحسامة شئي عذبة الأندام قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح